هناك رسول الله ياتي لربه ليشفاع, ليشفاع لتخليص الورى من متاعبه فيرجع مسرورا بنيل طلابه اصاب من الرحمن أعلى المراتب سلالة إسماعيل والعرق نازع وأشرف بيت لؤي ابن غالب مشارة عيسى والذي عنه عبروا بشدة بأس بالضحك المحارب ومن أخبروا عنه بان ليس قلقه بفض وفي الأسواق ليس بصاخبي, ليس بصاخبي ودعوة إبراهيم عند بنائه بمكة بيتا فيه نيل الرغائب نيل الرغائب جميل المحيا أبيض الوجه ربعه جليل كراديس أزج الحواجب صبيح مليح أدعج العين أشكل فصيح له الإعجام ليس بشائبي ليس بنات بشائبي رسول الله ياتي لربه ليشفع ليشفع لتخليص الوراء متعبي من متاعبي فيرجع مسرورا بنيل صابه من الرحمن اعلى المراتب اعلى المراتب سلاله اسماعيل والعرق نازع واشرف بيت من لؤي بن غالب بشاره عيسى الذي شدة بأس بالضحك المحاربي ومن أخبر عنه بأن ليس خلقه بفظن وفي الأسواق ليس بصاخب ليس بصاخب ودعوة إبراهيم عند فيه نيل الرغائب جميل المحيا جليل كراديس أزج الحواجب صبيح مليح أدعج العين اشكل فصيح له الإعجاب ليس بشائبي ليس بشائبي